افانتم تجدوا ماءا فتينم مصيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم واهيجيكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لي طهركم وليتمم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاق الله الذي وافاكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بالذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعْلَمُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ